بسم رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرزلنا في الحديث عن تفسير مول هذا المثل وهو شرح الورقات وهو الورقات مثل الورقات لابن المعالي الدويني رحمه الله تعالى. تبقى أن أخذنا الدرس السابق ما يتعلق باقسام العلم وأنه ينقسم إلى قسمين العلم الضروري والعلم النظري نعم وأخذنا العلم الضروري ونبدأ في هذا الدرس في الحديث أما يتعلق بالعلم النظري ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما العلم المكتسب وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستجلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقف على النظر والاستجلال. هنا قال الماتر رحمه الله، وأما اتى بأما هنا بسبب، وهو أن يدفع توخّم العط، وهو أن يدفع توهم العط عط ايش عط كلمة العلم. المقتتاد على مدخول الكاف في التمديد على مدخل الكاف في التمديد يعني هنا لاحظوا المثل قال والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع باحدى الحواس الكاف هنا في قوله كالعلم كاف ايش كاف نعم وما بعدها يعتبر مدخل الكاف ما بعدها من قوله الحواس الخمس اخره مدخل الكاف حتى لا يتوهم العبد لو ما عطف قال والعلم العلم المكتسب فيفهم ان العلم المكتسب معطف على ايش على على الحواس معطف على الكافر يعني قولي فالعلم بيحتى الحواس و لئلا يفهم ان العلم المكتسب تابع و العلم الضروري اتى بلفظ اتى بلفظ اما لدفع التوهم هنا قال و العلم المكتسب اما قوله العلم فهذا مضى معنا تعريف العلم وأنه الإدراك الجاذب وقوله المختص هنا ويسميه أيضا بعض الأصوليين العلم النظري العلم النظري لكن لكنه هنا قال المختص بأنه سيعرفه بأنه ما كان واقعا عن نظر والسجرات وأراد أن يجمع المات الرحمة الله بين الكلمتين المستعملتين عند الأصوليين وإلا بعضهم يقول العلم النظري وهو ما كان واقع واقعاً عن نظر والاستدلال. فباجب ذلك أتى بلفظ المقتسب وهما ما من الكتب. نعم وأصله الجمل وأصله الجمل. وكأن العلم النظري نعم هو عبارة عن جمع, جمع المعلومات عن شيء ما. جمع المعلومات عن شيء ما. فذلك يقال له اكتساب يقال له اكتساب فقوله هنا والعلم المكتسب أراد أن يعرف العلم المكتسب فقال فهو الموقف على النظر والاستجلال وفي بعض النسخ ما يقع عن النظر والاستجلال وهذا هو الأظهر لأنه على عدد العلم الضروري لانه قال في العلم الضروري ما لم يقع النظر من الاستجلال والعلم المختفض هو ما يقع النظر من الاستجلال لكن في هذه النصفة قال فهو الموقف على النظر والاستجلال ولا مشاحقة في عن عبارته كل واحدة تؤدي الغرض قال فهو الموقف على النظر والاستجلال يعني مبني على النظر والاستدلال يمثلون على العلم المكتسب كل أمثلة الفروع والأصول مثلا كنا نعرف أن النية شرط بصحة العبادات نعم هذا ما يعرف إلا النظر والاستدلال كل إنسان يعرف مثلا بعض شروط الصلاة أو أركان الصلاة نعم. او ما يلزم بالصلاة أو غير من العبادات هذه من الأمور التي لا تعلم إلا عن طريق الابتساب والنظر نعم بخلاف العلم الضروري الذي يعرف بدون كما نعرف أن الواحد نصف الاثنين هذا ما يحتاج إلى قسمة ولا إلى نظر ولا تدبر، نعم فيمثلون العلم النظري بمثل هذا ولذلك هذه الأمور التي مثلنا لها كلها لا تقلع بعد البحث والنظر وقوله نظر هنا النظر والتقلال النظر يراد به في اللغة عدة معاني أو يطلق على عدة معان في اللغة يطلق على الرؤية يطلق النظر على الرؤية في قوله تعالى وجوه يومئذ إذن الى إلى ربها ناظرة ويطلق ايضا على الانتظار قوله تعالى فنظرة إلى ميسر نعم، هذا انتظار أو إهمال، ويطلق كذلك على المجادلة، نعم، والحوار، المجادلة والحوار، نعم بين الطرفين، هذا يقال له مناظرة، هذا يقال له مناظرة، ويطلق كذلك النظر على الفكر. ويطلع على الفكر هذه اربع اطلاقات يراد بها تشترك في ثمى النظر طيب اي الاطلاقات هذه أراد المات الرحيم الله تعالى الأخير الاخير وهو, وهو الفكر اراد الاخير وهو الفكر وهو الذي لجأ اليه في تعريف النظر فقال اصبح عندنا في العلم مكتسب أمراء أمراء نعم عندنا أول شيء نظر وعندنا استدلال أراد الماكر رحمه الله تعالى أن يبين كل قسم نعم على استقلاله أراد أن يبين كل قسم على أحده فقال والنظر هو الفكم والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستجلال طلب الدليل والاستجلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه. قوله هنا النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. طبعا يرى بعض الأصوليين أن هذا التعريف قط ويحتاج إلى زيادة وهو أن يقال ويؤدي إلى يؤدي إلى علم. او غلبة ظن هذا هو هذا هو النظر هذا هو النظر وقد يقال ايضا ما يؤدي الى ظن او غلبة الظن كذلك يجاد على كلام المسؤوليين انه ايضا ما دل على الظن لان الظن معتبر ايضا أو الظن نتيجه للنظر كذلك عندنا الظن وعندنا غلبة الظن وعندنا العلم أو اليقين كل هذا نعم يدخل تحت مسمى النظر طيب قوله هنا والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه المؤلف استطر على هذا الكلام ولو عرف أيضا الفكر لكان اولى حتى يتوصل يتوصل به الى الى معلوم واضح والفكر يقولون أكثر من عبر عن فكرهم اهل المنطق يقولون هو حركة النفس الفكر هو حركة النفس يعبرون بالنفس عن حركة العقل عبروا بالنفس عن حركة العقل وكان ل... ل... إطلاق النفس على العقل يعني إطلاق صحيح عند المنطقيين فهم يقولون الفكر هو حركة النفس لكن حركة النفس هذه تنقسم إلى قسمين نعم؟ حركة نفس بالمعقولات وحركة النفس في المحسوسات هناك شيء معقول معنوي وهناك شيء وهناك شيء والمراد هنا من الفكر أي فسمين؟ المعقولات المراد القسم الأول وهو حركة النفس في المعقولات. طيب حركة النفس في المحسوسات لا تدخل؟ هذه يقولون لا تدخل. لماذا؟ لأنها يطلق عليها تفسير. يطلق عليها تفسير. فالإنسان حركة النفس في أمور محصولة. نعم. يخيل إليه كثير من الناس أو بعض الناس قد يخيل إليه أنه يرى اشباح أو يرى ما شابه ذلك. هذه حركة نفس ونظر فكر حركة نفس لكن في المحسوس. محسوس غير غير مشاهد. هو يحس هذا الشيء بامور المشاهده لكن في حقيقته في حقيقته تغيير هذا ليس مرادا بمعنى الفكر ليس مرادا في معنى الفكر والنظر هو الفكر في حال المنظور والاستدلال طلب الدليل الاستدلال طلب الدليل السين والتاء هنا المقصد طلب السين والتاء هنا الطلب مثل قوله استنصار يعني طلب النصرة واستدلال هنا المراد به طلب الدليل المراد به طلب الدليل